من أهم مصادر الجمال في الإسلام عقيدة اليوم الآخر لكننا لن نذوق جماليتها إلا بعد معرفة ما العمر هذا الامتداد الزماني الحاد المحدود الذي يحد فترة حياة الإنسان من الولادة إلى الممات العمر هبة إلهية كبرى إنه تجل من تدليات الحياة بين أن حقيقته نسبية ككل حقائق الحياة الدنيا فليس فيه إذا تفكرت طويل وخصير وإنما هو قصير كله فمن حيث منطق الأشياء وطبائعها كل ما لينتهي لا يكون إلا قصيرا أليس كل الناس يموتون بعد سنوات من تاريخ ميلادهم؟ نعم سنوات وإن هي إلا سنوات لا مئات السنين ولا آلافها ثم إن المقارنة النسبية بين أعمال الخلائق المختلفة تبين لك نسبية الطور والقصر باعتبار آخر فمن الخلائق التي تعيش مئات السنين أو آلاف من غير البشر كالأشجار والجبال ونحوها وكالشياطين وقد قال إبليس اللعين قال رب فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم سورة الحجر من الآية السادسة والثلاثون إلى الثامنة والثلاثون إلى الكائنات التي تعمر الشهر والأسبوع واليوم كبعض الحشرات من مثل النحل والذباب والفراش فلو نظرت إلى ما يشعر به المعمر مئات السنين أو آلافها وهو ينظر إلى عمر الإنسان لوجدته يتأسف على شدة قصره ويأسى على الإنسان الذي لم يمد له في عمره إلا قليلا وهو لا يدري أن عمره هو أيضا بالنسبة إلى من هو أطول عمره قصيرا جدا ولو نظرت أنت اعتبارك الإنساني إلى أعمال الحشرات التي تعيش شهرا أو أسبوعا أو يوما لأشفقت عليها من شدة قصر ما تعيشه من لحظات ومما أرويه عن علماء الأحياء أن ضربا من الفراش يعيش دورته للبيولوجية الكاملة في مدة لا تتجاوز 24 ساعة يكون بيضة، ثم يخرج منها، فيدوم بدودة، ثم يلتف حول نفسه في غشائه ليطير بعد ذلك فراشة، ثم يبيض ما شاء الله له ليخلف ذريته بأمان، ثم يموت، كل ذلك في 24 ساعة. وعندما كنت أقرأ أن بعض الحشرات يعيش ثمانية أيام على الأكثر، كان يتبدر إلى ذهني أن تلك الحشرة إذا طال عمرها إلى اليوم الثامن، تنشد كما أنشد الشاعر العربي القديم، سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش، ثمانين حولا لا أبى لك واليوم الواحد بالنسبة إلى وجدان الحشرة كعشر سنوات كوامل لا فرق ولو نظرت إلى ما أخبر به الله عن الزمان الكوني في القرآن لأدركت أن الأعمار كلها بالفعل قصيرة والزمان الكوني صور وأقسى مشتأ يتجلى بعضها في بعده المعراجي وهو نوعان الزمان الأمري والزمان الملائكي فالزمان الأمري هو المشار إليه في قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدارا سنة مما تعدون. سورة السجدة الآية الرابعة والزمان الملائكي والمشار إليه في قوله سبحانه تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. سورة المعارج الآية الرابعة، كما يتجلى في سورة الزمان العندي، وهو المشار إليه في قوله تعالى، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، سورة الحج الآية الخامسة والأربعون، وهو زمان الملائكة العندية المشار إليها في قوله تعالى، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، سورة العراف الآية مئتان وستة ثم الزمان الأخروي وهو الزمان الخالد السرمدي الذي لا ينتهي أبدا وفي ذهنك أنت أيها المعمر مئة عام أنك عشت عمرا مديدا نعم تماما كما عمرت الحشرة ثمانية أيام أو 24 ساعة ولك أن تتفكر في نسبية الزمن عند تقلب أحوال النفس الإنسانية بين شتى ضروب الانتظار مثلا عندما تنتظر حلول لحظة سعيدة لم يبق بينك وبينها إلا لحظات يسيرة من دورات دقائق معدودات تشعر أنها تمر ببطء شديد وتقلق من طول الانتظار فكأن وقع الدقائق تلك في نفسك عدة أعوام وعندما تحل اللحظة السعيدة تشعر رغم طول مدتها بالنسبة إلى لحظات الانتظار أنها قصيرة جدا فكأن وقتها يتصرم منك تصرم الزمن نسبي وتلك هي حقيقة الأعمار والعمر عند التفكير في الخلق الإلهي هو حقيقة الإنسان إذا ليس المرء إلا بداية ونهاية ساعة ولادة فساعة وفاء ولكن شتان شتان بين عمر وعمر ليس ذلك باعتبار الطول والقصر إذ الأعمار كلها قصيرة كما أسلفنا ولكن باعتبار العرض والضيق إذ قد يكون العمر طويلا حسب العد البشري النسبي ولكن يكون ضيقا من غير سعة كما قد يكون قصيرا بالاعتبار نفسه ولكنه عريض جدا حتى لك أنه لا يكاد ينتهي أبدا وبيان ذلك بالمثال التالي هب أن العمر عبارة عن طريق يقطعه الإنسان لها امتداد طولي وآخر عرضي والعادة أن الإنسان إنما ينتبه للطول لأن ذلك هو هو المتعلق بمفهوم الزمن الماضي والحاضر والمستقبل ولكنه قلما ينتبه إلى العرض لأن هذا إنما يتعلق بالأعمال والمنجزات خلال كل فترة من فترات الزمن فالإنسان في سيره خلال عمره نوعا نوع يخطوضون أن ينتبه إلى عرض الوقت فيلتهم من طوله ما هو مقدر له فلا يشعر ببركة العمر مهما طال حسب العد البشري النسبي ونوع ينتبه إلى العرض ولذلك فهو اذ يخطو الخطوة الواحدة من عمره لا ينتقل إلى الثانية حتى يخطو مثلها على عرض الطريق لا على طولها ليعيش باقي اللحظات التي هي من الخطوة الطولية الأولى نفسها التي خطاها وهكذا يبقى يخطو على عرض الطريق حتى يستوعب كل عرضها وحينئذ فقط ينتقل إلى أمام ليخطو خطوة أخرى على طولها ثم يستأنف بعد ذلك خطوات العرض فهو إذن يسير طولا وعرضا إن مفهوم العرض رمز إلى استقلال الوقت استقلالا كاملا لأن الناس في الغالب يعيشون اللحظة الواحدة بما لا يكفي لإمارتها من الأشغال والأعمال وربما أنضوها بالفراغ وذلك هو ما يسمى بقتل الوقت والعرض هو استنفاذ كل الحيز الزمني للحياة بالمنجزات الإيجابية والأعمال الحية التي تملأ رصيد العبد بالحياة الحافلة بالخير وتلك هي بركة العمر المرجوة في الأدعية المأثورة وإني إذ أذكر هذا المعنى أذكر وصف الله للجنة بقوله سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض سورة الحديد الآية الواحدة والعشرون ذلك أن الجنة زمن خالد فأنت تعيش اللحظة الواحدة مرات عديدة لا تنقضي أبدا كما أن نعمها الوفيرة لا تستنفد أبدا فذلك هو العرض ذو المعاني الجميلة اما الطول فهو يوحي بالنهاية والزوال ومن هنا لم تكن الأعمال قيمة من حيث طولها أو قصرها وإنما البليد من الناس من يتشبث بالطول الدنيوي قال تعالى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 سورة البقرة من الآية الثالثة والتسعون إلى الثالثة والتسعون ذلك أن جشع الكفار وجهلهم بحقيقة الحياة يجعلهم ينظرون للدنيا من خلال بعد واحد هو البعد الطولي وهو بعد الخداع لأن الألف سنة فيه كاليوم لا فرق ما دام الطول ينتهي إلى حد والعدد في الوحدات الزمنية الدنيوية كما رأيت نسبي ورب حشرة عاشت بضع لحظات أو بضعة أيام أزكى عمرا ممن عمر ألف سنة ومتى كان الإنسان هو المقياس الحقيقي لوحدات الزمن، ومن هنا دم الله الحياة الدنيا، من حيث هي طول يتلهف فيه على المتع الزائلة والمكاسب الفانية، ومن الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، صورة الحديد الآية العشرونة، وقال عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا. ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، والاحاديث في ذم الدنيا والركون إليها كثيرة جدا تملأ أبواب الرقاق من كتب الحديث النبوي الصحيح وهي لا تخرج في معناها عن التنبيه إلى خطورة النظر القاصر إلى الزمن والتكالب على استنفاذ لحظات العمر في عد طول لا يمنع من الموت شيئا والجميل في الأمر أن العرض لا ينقضي بوفاة الإنسان بل يمتد حتى بعد وفاته فلا تجده يشعر ذلك الشعور اليائس الذي يزلزل نفسه الكفار إذا شعرون عند ذكر الموت بهول الفناء وقد رأينا كثيرا من علماء الأمة الإسلامية ممن لم يعمر من حيث الطول إلا 53 سنة كالإمام الشافعي رحمه الله ولكنها أنت تراه بعد وفاته بأكثر من 13 قرنا يملأ الدنيا بالحياة فهذا مذهبه الفقهي يملأ عرض الدنيا وطولها، وهذه كتبه العلمية تملأ كل أحمار الناس. فهل عاش الشافعي بضعا وخمسين سنة فقط؟ إنه نظر قاصر لمفهوم الزمن إذن. وكذلك الشأن بالنسبة الإمام النووي رحمه الله، الذي لم تزل مصنفاته هي مادة التربية الإيمانية لملايين المسلمين، ككتاب رياض الصالحين، وكتاب الأذكار، الأربعين النووية، وشرح صحيح مسلم، فهذا الرجل العظيم قد عاش عمرا مباركا عريضا جدا، في خمس وأربعين سنة فقط ومن المعاصرين الإمام حسن البنى رحمه الله الذي استشهد عن عمر لا يتجاوز الثلاث والأربعين سنة ولكنه لم يزل يمتد في حياة الأجيال امتدادا قوية لا تحده مقاييس الأعمار الفانية إنك تراه هنا وهناك حيا يحرك الأحداث المعاصرة ويهز الحياة الدينية والاجتماعية والسياسية هزا في كل مكان أولئك قوم عرفوا كيف يعيشون عرض العمر ولم يأبه لطوله الكاذب وقد وجدنا النصوص القرآنية والحديثية تنبه المسلمين إلى هذا المعنى العظيم حيث يملك المرء معه أن يعيش حتى التخمة حياة حافلة بالحياة يقول الله عز وجل في العبد يستثمر وقته في العمل الصالح مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، سورة البقرة الآية 260، وهو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ويموت الإنسان لكن يمتد عرض عمره بعده، قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وقال أيضا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا وذلك كل فعل الخير الذي لا ينقطع أثره بالموت ثم إن الإيمان بالحياة الآخرة يشعر المسلم بأن الموت إنما هو معبر إليها يحس في وجدانه العميق بأنه ينتهي بالموت فيعيش الحياة بدوق آخر ملؤه العمل والأمل في أن تكون أخرى. أفضل من دنيا. فيا لبئس عمر يعيشه الإنسان وهو يشعر بأن الموت هو آخر المطاف. انظر إلى هذه الإشارة الإلهية في وصف نفسيه الملاحده المنكرين للبعث، إذ يقتلهم اليأس ويدمرهم القنوط، قال تعالى، <تصفيق> فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،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 وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيُّ أَوْ تَهْوِي بِهِ الْرِّيْحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٌ سورة الحج الآية التاسعة والعشرون فانظر إلى هذا الزلزال النفسي والشعور بالدمار والخراب في الحياة الذي يملأ صدور الكفار واليأس القاتل الذي يجثم على أحلامهم لما يعيشونه من فقر شديد في العلم بالله بينما يملأ هذا حياة المسلم سعة ورحمة بسبب ما يتيحه له من آفاق أرحب للنظر في الحياة والكون والمصير وفقدانه يعني فقدان التوازن النفسي حتما في التعامل مع العمر هذا الرصيد الوحيد لدى الإنسان الذي عليه أن يوظفه ليسعد أو ليشقى ودون هذا الفضاء الواسع الرحب لا يوجد إلا اليأس القاتل والخراب المدمر وهو حال كل ممكن للبعث من الكفار والملاحدة أجمعين وما ذلك؟ إلا لأنهم كما وصفهم الله تعالى قد يأسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور سورة الممتحنة الآية الثالثة عشر ومن هنا فأنت ترى أن الباب الفسيح الذي يمد عمر المسلم بالاتساع إنما هو مفهوم الغيب هذا المفهوم الذي تقوم عليه العقيدة الإسلامية بأكملها فهو الذي يملأ حياة العبد العام لأملاه ويغمرو أجدانهم حياة متدفقة أبدا لا يحدها أدل ولا تقطعها وفاء المشهد الثاني في جمالية الإيمان بالغيب تقوم العقيدة الإسلامية من حيث الأساس التصوري على مبدأ الإيمان بالغيب والغيب في معناه اللغوي وكل واقع حقيقي مجهول قال ابن فارس الغين والياء والباء أصل صحيح يدل على تستر الشيء عن العيون، ثم يقاس من ذلك الغيب ما غاب مما لا يعلمه إلا الله، ويقال غابت الشمس تغيب غيبة وغيوب وغيبا، وغاب الرجل عن بلده، ووقعنا في غيبة وغيابة، أي هبطة من الأرض يغاب فيها، وقال الزمخشري سمعت صوتا من وراء الغيب أي من موضع لا أرأه، وألقوه في غيابة الجب وهي قعره، وكل ما غيب شيئا فهو غيابة، فأنت ترى أن مدار المادة اللغوية إنما هو على معنى كائن غير مشاهد بطبيعته أو أنه يصبح كذلك لسبب ما كغياب الشمس وتواري المرء في الأرض المنخفضة ونحو ذلك مما فيه معنى الوجود الغائب إذ الغيب هنا ليس بمعنى العدم أو الخيال أو الخرافة لأن العرب إنما تسمي غيبا ما هو موجود حقيقة لا وهمة وكونه غيبا دال لغة على أنه ممكن المشاهدة في وقت لاحق أو كان كذلك في وقت سابق فهو إذن وجود لكنه متوازناً عن المشاهدة، ومن هنا كان الغيب في الاستعمال القرآني دالا على وجود غير مشاهدة، ولذا ورد مقابل لعالم الشهادة الذي هو العالم المنظور. قال عز وجل في وصف ذاته سبحانه: عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. سورة الأنعام. الآية الثالثة والسبعون وبما أنه وجود فإنه قابل للعلم أي أنه قابل لأن يحاط به علماء ومن هنا كان علمه عند الله وهو عنده وعلم الشهادة سواء كما في الآية المذكورة عالم الغيب في القرآن يمتد من عالم الشهادة مما لا يعلمه الإنسان جزئيا أو كليا إلى ما وراء عالم الشهادة من العوالم الروحانية كالعالم البرزخي وهو عالم الأموات وكعالم الملأ الأعلى والعالم الأخروي بما يتضمنه من أمور واقعة في علم الله وإن لم تكن قد وقعت بالفعل في الوجود المادي كالبعث والحشر والحساب ودخول الجنة أو النار إلى آخره مما هو مسطر في أصول الاعتقاد الإسلامي قلت إن الغيب يمتد من عالم الشهادة ب غير معلوم على تمامه للإنسان ومن هنا كان منه غيب لا يعلمه إلا الله قال عز وجل ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله سورة هود الآية 123 وقال سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سورة النمل الآية الخامسة والستونة وقال أيضا وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين سورة النمل الآية الخامسة والسبعونة فهذه الغيوب المذكورة هنا مشتركة الدلالة على العالمين عالم الغيب المطلق وعالم الشهادة كما رأيت ولذلك نسب عز وجل للأرض غيبة كما جعل فيها غيبة وهي من عالم الشهادة وكذا شيء من عالم السمائي بمعنى الفضاء لا السماء الروحاني الذي هو مجال الملأ الأعلى والذي هو غيب مطلق فغيب السمائي بمعنى الفضاء هو من غيب عالم الشهادة الذي يعلم الإنسان منه شيئا جزئيا وإن كان ضئيلا جدا بالنسبة إلى علم الله المطلق والمتفكر في حقيقة الكون المشهود منه وغير المشهود يريد في النهاية أنه غيب مطلق ذلك أن تفسير الظواهر الطبيعية والوجودية لدى الإنسان ما زال قاصرا جدا إلى أدار يمكن القول معها إنه لا علم له البتة ولذلك وصف الله عز وجل علم الإنسان المتعلق بالحياة الدنيا بأنه علم ظاهر فقط قال سبحانه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون سورة الروم الآية السابعة وعلماء الطبيعة مقرون بهذه الحقيقة الكبرى سواء كانوا مؤمنين أم لم يكونوا فالكون كله إذن غيب مطلق وما يعلم الإنسان منه شيئا إلا بإذن الله إما بواسطة الإلهام لبعض الحق عن طريق الاكتشاف التلقائي الذي عرفه الإنسان منذ القديم أو طريق البحث العلمي كما هو الأمر اليوم أو عن طريق الوحي كما هو الأمر بالنسبة للأنبياء والرسل قال تعالى عن ذلك كله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. سورة البقرة الآية مئتان واربعة وخمسون. وخص وخصى عز وجل الغيب الروحاني بكونه لا يعلم إلا عن طريق الوحي. قال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا سورة الجن الآية السادسة والعشرون والسابعة والعشرون فالغيب إذن أبواب مغلقة من علم الله الواسع المحيط قال سبحانه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سورة الأنعام الآياء التاسعة والخمسون إن غيبية الحياة أمر واقع إذن لا ينكره إلا جاحد أو جاهل سواء تعلق ذلك بعالم الغيب الروحاني أو بعالم الشهادة الطبيعي ومن هنا كان الدين بعقيدته وشريعته غيبا كله سواء منه ما عقلنا معناه أو ما لم نعقل معناه إن مظاهر المدركات العقلية والحسية في الدين كما هو الشأن في الكون كله هي مظاهر عائمة في محيط من المحيطات الكبرى فكل كبيرة وصغيرة من الدين إلا وهي قائمة على هذا الأساس وهنا مكمن الجمال في الإسلام عقيدة وشريعة ذلك أن جمالية الغيب في الإسلام تتجلى في مظاهر كثيرة منها هذا الفضاء النفسي الواسع الذي تهابه العقيدة للإنسان المسلم حيث يشعر أنه ممدود الصلة ببحر الغيب المطلق، يستفيد من مده وجزره حركة من الحياة الزاخرة العميقة إن المنكر للغيب إنسان تعيس حقا وإن أول مظاهر هذه التعاسة الا يرى من هذه الحياة إلا حدود نظره من جهة الإدراك وحدود أجله من جهة المتعة المعيشية تعاسة وأي تعاسة تلك التي تفرض على المرء الا يصيب من الحياة إلا لحظات فانيه ميتة افتداء وهذا بحر الحياة الزاخر حواليه يمتد في المطلق إلى ما لا نهاية فأي غبن هذا واي خسارة إن نتيجة مثل هذا الشعور هي أن تنتج عقلا شريرا لا يستريح حتى يرى الآخرين يتعذبون تماما مثل ما يعانيه هو في داخله من عذاب ليسالع للإجرام لإشراك الجميع في العذاب في صورة ما قد تكون فردية وقد تكون مؤسسية أعني ما يسمى اليوم في عالم السياسة بإرهاب الدولة كما نشاهده في الدول الظالمة الطاغية التي تتسلط على شعوبها أو على شعوب العالم بالتدمين والتخريب وتتسلط على الأرض والفضاء بالترويث والتسميم دون أي تفكير في الأجيال اللاحقة لها من أصلابها أو أصلاب غيرها ان العقلية المنكرة للغيب الإيماني هي التي تقف وراء إنتاج الأسلحة البيولوجية والجرثومية كل أسلحة الدمار الشامل، إن مفهوم الغيب في الإسلام هو الذي يمنح الحياة أنداءها وجمالها، إنه ربيع الإحساس بالحياة، إن الأنسى الذي يشعر به العبد المؤمن في سيره إلى الله عبادة، وفي معاجه الأرض عادة، إنما هو ناتج عن الشعور بوجود غير هذا الوجود المادي المحدود، إنه الشعور العميق بحياة أخرى، هي امتداد لحياتنا، أو حياتنا امتداد لها، إن حياة الأرواح في الأرض وفي السماء على السواء، من ملائكة وحركات دائبة مستمرة فيما يتعلق بحياة الإنسان الغيبية التي يدبرها الله عز وجل تدبيرا يواكبها إحساس المؤمن مواكبة العبد المنقاد لربه طاعة ورضا بقضائه الجميل وقدره الجليل والعبد في كل ذلك إلى خير مما أصابه من الله حامدا شاكرا راضيا ولذلك كان الإحساس في الدين أن تعبد الله كأنك تراه إذا كان العبد قد استشعر الوجود الإلهي، استشعار الرأي لحقيقته، فإنه من باب أولى وأحرى أن يكون في كل أمره قد استشعر الوجود الغيبي من العالم الروحاني العلوي والأخروي، استشعار الصحبة والمعية التي تنافس الصحبة المادية والمعية الحسية في الإدراك والشعور، فياسيح المؤمن في فضاء الله الواسع سياحة. لا تنتهي بحد لا من حيث مجال الوجود ولا من حيث مجال العمر إذ يتحرك المؤمن في الدنيا وليس في حسابه وجود الأجيال المقبلة فحسب ولكن أيضا وجود الخلائق الكونية الرحانية الأخرى مما ينتمي إلى عالم الغيب الفسيح فيخالق كل أولئك بخلق الود والمحبة ومن أجمل الأحاديث في هذا الصدد قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل البصل والثوم والكراث فلا قربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو أهدم هكذا يعيش المؤمن وهو يغرف من جمال صحبة الملائكة ويعرف لها حقا ويتذوق من جمال الطهر والصفاء ما يرق شعوره بالوجود إلى درجة من الدهن لا ينزع معه إلى الشر إلا خطأه فأي تدين هذا أم أي فن إن الإيمان بالغيب نعمة كبرى حقا ولقد رطبط تدين المرء المسلم بالإيمان بالغيب الذي هو مصدر القوة في تدفق الشعور الديني رائقا رقراقا وإخلاص العمل لله عز وجل فبدونه لا قيمة لأي عمل في مجال الدين ولذلك كان هو أول شرط الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة عند الله يقول الله تعالى في فواتح سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سورة البقرة من الآية الأولى إلى الآية الخامسة إن هذه الآيات الجامعات تلخص قصة الإيمان وجماليته في الإسلام ذلك أن هذا القرآن قام على مبدأ الغيب ومن هنا فإن أنواره إنما تسرق بالقلوب التي لها استعداد للتلقي الغيبي القلوب القادرة على استقبال أشاعات الحقيقة الكبرى التي لا يطيق استقبالها أي قلب أشاعات الحق سبحانه الذي هو أصل الغيب كله تلك هي القلوب المتقية المتعاملة مع حقائق الوجود بحذر الإحساس الخاشع الخاضع لجلال الله وجماله الإحساس الذي لا يغتر منظاهر الوجود المادي وينظر إلى أبعاد من ذلك إلى امتداداته الغيبية المطلقة عن الزمان والمكان فيعيش لذة الإيمان ومتعة الهدى وللأستاذ سيد قطب رحمه الله كلمات صطرها في هذا السياق بإحساس الفنان المؤمن بالغيب المتملي لجماله قال النسمة الأولى للمتقين هي الوحدة الشعورية الإيجابية الفعاله الوحدة التي تجمع في نفوسهم بين الإيمان بالغيب والقيام بالفرائض والإيمان بالرسل كافة، واليقين بعد ذلك بالآخرة، هذا التكامل الذي تمتاز به العقيدة الإسلامية، وتمتاز به النفس المؤمنة بهذه العقيدة، الذين يؤمنون بالغيب، فلا تقوم حواجز الحس دون الاتصال بين أرواحهم وسائر ما وراء الحسي من حقائق وقوى وطاقات وحقائق وخلائق وموجودات، فليس من يعيش في الحيز الصغير الذي تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصيرته ويتلقى أصلاءه وإحاءته في أطوائه وأحماقه، ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان مما يدركه وعيه، في عمره القصير المحدود وأن وراء الكون ظاهره وخافية حقيقة أكبر من الكون هي التي يصدر عنها واستمد من وجودها وجوده حقيقة الذات الإلهية التي لا تدركها الأبصار ولا تحيط بها العقول إن الإيمان بالغيب بهذا المعنى الكلي الشامل لا يستحق من الله عز وجل أحسن المدح والجزاء الهدى والفلاح ليس لأن الله أمر بذلك وحسب، ولكن وراء ذلك معنى لطيف آخر، وهو أن الغيب من حيث هو غيب لا يدرك الإنسان جوهره وحقيقته، فكان من حيث التفسير العقلي المجرد مجالا للحيرة والتردد والشك، ولذلك جاء السياق مبنيا على نفي الشك عن هذا الكتاب المتضمن خبر الغيب، ذلك الكتابنا ريب فيه، لأن العقل وهو قاصر عن إدراك مثل هذا لا يستطيع أن يثبت ولا أن ينفي شيئا من حقائقه إلا حدسا وإشارة وظنا وترجيح ولا يؤتى المؤمن فيه اليقين إلا ذوقاه ومن هنا كان القلب وحده هو الأجدر لتلقي حقائق الغيب بالإيمان والتسليم ليس لأن العقل يستطيع إنكار شيء من حقائقه ولكن لأنه أضعف من أن يتحمل ذلك من حيث طاقته الاستيعابية المحدودة فكان أن قال الله تعالى في هذا السياق هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، والتقوى معنى قلبي ذوقي، قلت مع ذلك فإنه تبنى عليه الحياة الإسلامية بأكملها عقيدة وشريعة إقامة الصلاة وإنفاق المال والإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر وفي تقديم أمور الشريعة هنا الصلاة والإنفاق على أمور العقيدة الإيمان بالكتب واليوم الآخر إشارة إلى أن القضية الكبرى في المسألة هي بناء أعمال حسية من حركات تعبدية ونفقات إلى آخره على مبدأ الغيب المطلق أي بناء المعلوم عن المجهول فهذا الإنسان الذي لا يفتأ يعبد الله راكعا وساردا صيفا وشتاء ويصبغ الوضوء على المكاره وينفق من حر ماله ويصوم ويحج إنما يفعل ذلك رغبا في جزاء موعود لا يرأى قال سبحانه بعد توعد أهل الغي بالعذاب إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عذن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا سورة مريم الآية الستون والواحدة والستون إن الذي لا ينفذ إلى عماق الكون بالتفكير والتدبر ولا يسمح لبصيرته أن تتفتح على حركة الحياة وسنن التاريخ ونسبية الزمن أو لا يستطيع أن يخرق بوجدانه جدران الحس المادي فهو لا يقدر على توظيف لطائفه الروحانية الباطنة التي تعاني من الكسل والخمود، ولن يبصر الجمال ابدا من لم يفتح على العالم عيون الروح، فهذه حقائق الغيب لا تدرك إلا بلطائف النفس الباطنة، ومن فاته ذلك بقي حبيس مدركاته المادية، فأن له الإيمان بالغيب إذن، وأن له أن يكون من المبصرين، فإن امن فعلى قلق وحيره واضطراب كيف وما الإيمان إلا أمن وطمأنينة وسلام؟ وما أدق الكلام المنسوب إلى المعري شاهدا في هذا السياق إذ يلخص جدلا بينه وبين بعض علماء عصره حول الإيمان بالبعث حيث رجح هو أن يؤمن به احتياطا أن يكون الأمر صحيحا قال قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد قلت إليكما ان كان قولكما فلست بخاسر أو كان قولي فالخسار عليكما إنه إيمان المقامر المغامر المتردد المرجح لا إيمان التقي المسلم لله أمره الراجي عفوه وفضله والسبب في ذلك بناء قضية الإيمان بالغيب على المنطق العقلي المجرد والتقدير الحسي المادي وهو نظر قاصر قصور العين المحدقة في الشمس لأن الشمس وهي حقيقة كونية كبرى أقوى من أن تستوعبها العين المجردة ومن هنا سمى الله العمل التعبدية من جهد مادي وحركات ونفقات إما بني على الغيب بيعا وتجارة لأن التجارة تتعرض للربح والخسارة قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاوا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور سورة هطر الآية التاسعة والعشرون وقال سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة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 سورة التوبة الآية 111 تأكيدا للحقيقة الدينية الكبرى الإيمان بالغيب الذي عليه بني الكسب البشري في المجال الديني كله ولذلك فإنه لن يقدم على الدين بقلب مطمئن إلا من آتاه الله قابلية الإيمان بالغيب بدءا بالإيمان بالله وانتهاءا بالإيمان باليوم الآخر على سبيل الجزم واليقين لا على سبيل الشك والتخمين ومن هنا قوله عز وجل في آيات البقرة وبالآخرة هم يوقنون وكذا قوله في غيرها إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب سورة ياسين الآية الحادية عشر وذكر المتقين فوصفهم بأنهم الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفق سورة الأنبياء الآية التاسعة والأربعون لأن بها موعد الجزاء وإتمام الصفقة المرجوة والمسألة بيع مصيري لا بيع عارض جزئي فلا بد من التأكد من حصول الربح ومن هنا أيضا كان الإيمان بالغيب في الدين قضية كبرى على مستوى الشعور والإحساس والإدراك كما هو كذلك على مستوى صحة الاعتقاد وصحة الدين فرتب الله عليه خير الجزاء وأعظم الأجر وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، سورة قاف من الآية الواحدة والثلاثون إلى الثالثة والثلاثون وقال سبحانه إن الذين أخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كمير سورة الملك الآية الثانية عشر ثم إن الله جعل في الإيمان بالغيب متعة ولذة لا تفضلها متعة ولا لذة من ملذات الحياة الدنيا ذلك أنها فضلا عن كونها تريح العقل من عذاب الشك والحيرة والقلق الوجودي القاتل تعطي للإنسان إمكانية النظر بعين أخرى هي عين أقوى من عين العقل المادي القاصر عين تستبصر الحياة فترى عالم الروح عين اليقين وتعيش مع الملأ الأعلى وهي بالارض في عليين فتذرو على القلب رذاذا من أنداء الجنة تزيد الشوق إليها وإلى أهلها انتشاء وابتهاجا وينشط العبد في سيره إلى الله نشاط الموقن بوعد ربه المسارع نحو فضله وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق سورة العراف الآية الثالثة والأربعون فاللهم لك الحمد اللهم لك الحمد المشهد الثالث في جمالية الموت الموت حقيقة من أغرب الحقائق الوجودية وأرهبها. ولو نظرت قريبا هناك في سجون الهواجس التي تعتقل أولئك الذين لا يؤمنون بالروح لوجدت حيرة كبرى وتخبط مظلمة ما الموت؟ إنهم يقولون ويعرفون ويشرحون نعم ولكن تعريفات في غاية الساذاجة والإسفاف وتبقى حقيقته الروحية مللحقة بأمر الله ككل أمور الروح يقول عز وجل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 سورة الزمر الآية الثانية والأربع. فتفكروا ولكن ستبقى حقيقة الموت من حيث الجوهر هذا اللغز العجيب في حياة البشر حقيقة ذوقية لا تدرك مهيتها إلا بتجربتها على الذات كل نفس دائقة الموت سورة آل عمران الآية 185 هكذا ذائقة فلا أحد ينبئك عن جوهرها إلا أن تدخل بابها وإنا لداخله ذوقا خاصا أنا وأنت وعما قريب وبمجرد حصول الذوق تدرك الحقيقة كاملة وتنزاح عنك الحجب لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد سورة قاف الآية الثانية والعشرون الموت؟ هذا القدر الغامض في حياة البشر حقيقة وجودية رهيبة لأنه شكل ولم يزل يشكل قلقا كبيرا للإنسان منذ غابر الأزمان وعبر كل الحضارات البائدة كان الإنسان يفكر في الموت تفكيرا وجودية يفكر بمشاعر الحيرة والقلق وتيه في تفسير هذه الحقيقة الكبيرة الصائخة وحاول عبثا أن يقهر الموت لكنه انسحق مهزوما تحت عجلاته انسحاقا فداسه الأجر المحتوم في الوقت المعلوم ثم لجأ إلى تفسيره تفسيرات تدل على القلق والنفسية للهروبية وقد دفن الفراعنة الذهب إلى جوار موتاهم اعتقادا منهم أن الميت سوف يبعث مرة أخرى إلى هذه الحياة الدنيا ولكن هيهات فقد جاءت يد التنقيب عن الآثار فاستخرجت الكنوز الدفينة التي قدر الله أن تكون من نصيب الأحياء بعد آلاف السنين الموت حقيقة مقلقة تغمر الشعور بالحيرة ويضطرب إزاءها كل إنسان الملحد والمجوسي واليهودي والنصراني والألماني وللمسلم إزاءها حيرته أيضا ولكنها حيرة تعبدية حيرة توحيد وتسليم لقدر الله العجيب إنها حيرة العبد المشوق بمعرفة غيب الله في حياة البرزخ وسر قدرته العظيمة بعد ذلك في إحياء الموات. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِيِّ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَا كِلٌّ يَطْمَئِنَّ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْلِ فَصْرُهُنَّ إلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صورة البقرة الآية 260 ومن هنا كانت حيرة المؤمن راجعة إلى حب الاستطلاع الفطري لدى الإنسان والرغبة التعبدية في تنشيط السير وتغذية الإيمان بشعاع من جمال الغيبة وسر القدرة الإلهية العظيمة ولذلك فهي تورث صاحبها لذة ومتعة وخشوع بين هدي الله لا قلقا واضطرابا وتمردا أما قلق الموت بالنسبة للكافر فحسره وأسى كيف يفنى هذا الإنسان العظيم كيف ينتهي بعد أعوام قلائل كل هذا العقل الجبار ثم يمضي في النسيان بل في العدم كأن لم يكن قط الكل يموت الفيلسوف الفيزيائي والكيميائي والرياضي والطبيب وكذا الملك الجبار والفقير المستضعف الكل يموت أعجبا ألم يستطيع الإنسان بعد أن يصد الموت؟ رغم كل هذا التقدم الهائل في وسائل التحكم والتمكن من أسرار الحياة المادية، هذا تضخم الجبار في قوة الفضائيات والمعلوميات والحواسيب والإلكترونيات وتوظيفاتها المتعددة في التطبيب والتنقيب، كل هذا كل هذا لم يفد الإنسان في اكتشاف سر الموت هذا الرقي المادي الرهيب الغريب المتدفق بلا حد ولا حصر، لم يفد الإنسان في أن يمد من عمره بعض يوم ها هو ذا لم يزل كما كان يتساقط كأوراق الخريف الذابلة ما بين الستين والسبعين. أو نحو ذلك لا يزيد ولا ينقص إلا قليلا كلا. كلا بل هو إلى النقصان أقرب تقدم كل شيء في حياة الإنسان إلا تفكيره في الموت فلم يزل قلقا وحيرة قاتله ومما أرويه من لطائف في هذا السياق ما حدثنا به أستاذنا الكبير الدكتور رشدي فكر رحمه الله من أن الفيلسوف الفرنسي ألتوسير سئل بعد محاولته الانتحار لماذا أقدمت على الانتحار فقال أردت أن أستدعي الموت قبل أن يستدعيني فانظر إلى هذا الكذب الجبان المبطن بالفلسفة وإنما هو قد فزع من فكرة الموت إلى الموت لعله يجد بعد قلقه استراحة وهو حال كثير من الذين تفزعهم حقيقة الموت وهم يفكرون فيها خارج أفق الإيمان الرحم الفسيح حتى إذا تطور بهم التفكير إلى حيرة وجودية تمكنت العبثية من مشاعرهم فلم يبالوا بعد ذلك بأي هاوية تردو ذلك أن قلق اللغز ورهبة المصير وحتمية الوقوع قبل أن يستدعيني كل ذلك جعل هذا لا يتحمل التفكير فيه وليس له إلا أن يفر إلى الأمام طلبا للنجاة الوهمية من مطرقة القلق المزلزلة ثم ليخرج الصورة للناس على أنها بطولة على عادة كثير من سفهاء الناس اليوم الذين يصورون المنتحدين من المفكرين الفاشلين والشعراء المنهزمين أبطالا ويعلم الله أنهم أجبنوا من فكر في حقيقة الموت الموت إذن حقيقة وجودية فأي لذة حقيقية في هذه الدنيا إذا كان بدء المتعة مشعرا بفنائها القريب ألا بائسة حياة يبني فيها الإنسان متعا شتى حتى إذا هو قارب تمام البناء مات هنا إذن يتدخر المفهوم الإسلامي للموت ليعطيها بعدا جمالية وإنه حقا لجميل فلجمال الموت في الإسلام متعة الوصول هل سافرت يوما إلى مكان بعيد وأنت في شوق شديد أو حنين قوي إليه هل عدت من غربتك يوما إلى وطن الطفولة والأحباب؟ صوت الحافلة وهي تقترب من الحما أو نفير القطار وهو يطرق المدينة أو أزيز الطائرة وهي تشرف على تراب الأحبة هل وجدت قلبك يدق فرحا وغبطة؟ إنها متعة الوصول له. الموت باب الدخول إلى وعد الله الكريم وإنما يخاف عندئذ المكذبون ولا خوف على من آمن بالله ثم استقام بل إنه يرجو وعد الله الكريم وفضله العميم قال سبحانه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ألا تخافوا الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون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 من الروعة بمكان، فهي تصل في احساس العبد المؤمن الحياة الدنيا بالحياة الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وتملأ المؤمن سكينة وسلامة فإنما الملائكة القباض بالنسبة للمؤمن المستقيم رسل سلام من الله السلام الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون سورة النحل الآية الثانية وثلاثنة هذا العبد الصالح والمؤمن الطيب يسلك سبيل ربه في الحياة مستجيبا لنداء الله الجميل يرجو رحمته ويخاف عذابه يحلق في الفضاء بدناحي الخوف والرجاء متوازن السير لا يضره خوف فيقتله يأسا ولا يطيه رجاء فيملأه غرورا وإنما يفرح بالدمعة الذاكرة إذا فاضت بحب الله حتى إذا وصل إلى عتبة الرحمن بسلام ورأى ملائكة الموت تطرق بابه غلب الرجاء على حاله وملأة البشر رأى أفقا أملا لا يخيب أبدا في عطاء الله العظيم الذي لا ينفد أبدا وذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية السابقة جاء في قصة من بحر الغيب العذب الثجاجة قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال عن الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بغلوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحه مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن اسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي ذليها حتى ينتهي إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في اللين وأعيدوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولون له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولون له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبده فأثرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب طيب الرائحة، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له من أنت فوجهك للوجه يأجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول رب أقم, أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، يعني أهله وماله في الجنه فعلها من صورة روحانيه ذات جمال فكان روح المؤمن الصالح كوثر يتدفق ينبوعا من الارض فيعلو ويعلو حتى يخترق طبقات السماء برفق وسلام ثم يتدفق من اعلى اقراقا كالبلور الصافي ثم يستقر بقبره ويوصل من الجنه بباب من الرحمه والرضوان يهب عليه بانسامها وبركاتها حتى تقوم الساعه ابي أن ترسم لهذه الصورة تشكيلياً بأي ريشة أم بأي ألوان تستطيع استيعابها، كيف ترسمها حب متتفقاً ورضا متفتحاً؟ هذا هو الموت؟ أم أنه انسياب الروح في مملكة السلام وانطلاق الشوق إلى الرب السلام؟ ألم أقل لكم إن الموت جميل حقاً؟ ولكنه جمال مقصور على الذائقين الذين تفطرت أكبادهم شوقاً إليهم الدين؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سورة الشعراء الآية التاسعة والثمانون. وذالك خفق القلب بالislam لله رب العالمين. ومن هنا كانت حياة المؤمن كلها أمنا وسلاما في الدنيا وفي الآخرة وإنما هذه بالنسبة إليه استمرار لتلك من حيث الامتداد الوجودي فلا فناء ولا انقراض وهذا سبب من أسباب تلك الطمأنينة العالية والراحة الشاملة التي تهب على قلوب النفوس المؤمنة بالله واليوم الآخر طمأنينة تطبع القلب بخفقات المحبة والشوق إلى لقاء الله طيلة العمر الدنيوي ثم تستحيل فرحا بالله وعطائه الكريم عند باقة الموت والمبشرة بالانتقال إلى المقامات العليا والمنازل الرفيعة فلا يكون نداء الموت للمؤمن إلا إذن بالدخول إلى حضرة المالك الكريم إذنا يبشرك بأنك على أعتاب الجمال والجلال فارفع الحجاب وادخل لقد أذن لك فهنيئا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سورة الفجر من الآية السابعة والعشرون إلى الثلاثون فأي فوز هذا وأي كرم وأي عبد يوقن بهذه العطايا ثم يفضل قمامة الحياة على كوثرها الفياضة وتكبر الفرحة في قلب العبد الطيب بجمال النجاة إذ يعلم أن دون خمائله وظلاله أودية من عذاب من اخرين إنهم الذين ظلموا أنفسهم فما آمنوا ولا استقاموا، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد سورة الأنفال الآية الخمسون والواحدة والخمسون بيد انها هنا في رحاب النفس المطمئنة كمالات العطاء وأنوار الرضا والسلام فهنيئا مرة أخرى أما عندما تتعلق النفس ذلك التعلق المرضي بمتاع التراب. وتغرق أنفاسها اللاهثة في الشهوات تتكالب عليها وتجري وراءها دون النظر إلى زوال هذه الحياة ولا إلى ما هو آت فإن الموت آنئذ لا يكون لها إلا فزعا وتذكره لا يكون إلا هادما للذات ومنغصا على الشهوات ومن هنا كان وسيلة دربوية للزجر وأداة للرد عن الإنسياق وراء أوهام الغفلة المتسربة إلى النفس الإنسانية وعلى هذا المعنى تحمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والآثار التي سيقت هذا المساق، كقوله عليه الصلاة والسلام إن الموت فزع عندما قام للجناسة مع أصحابه تربية لهم على تدبر هذه الحقيقة الكونية العرمى بما هي مذكرة للإنسان ماذا اتدخر في رصيده الإيماني ومن هنا فإن المؤمن العامل الصادق لا يقبل على الموت المأذون فيه بقدر الله إلا بنفس مطمئنة راضية رضيه فقد أخرج الإمام البخاري قصة السشهاد خبيب بن عدي رضي الله عنه عندما أسره أبناء الحارث بن عامر من كفار قريش حيث خرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال دعوني ثم انصرف اليهم فقال لولا ان تروا اني ما بي جزع من الموت لزدت فكان اول من سن الركعتين عند القتل هو ثم قال اللهم احصهم عددا ثم قال ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشا يبارك على اوصال شلو ممزعي وتحدث ابنة الحارث التي كان أسيرا عند أهلها، وهو أنا إذ في بيتها قالت إنهم لما اجمعوا على قتله استعار منها موسى يستحد بها، فاعارت قالت فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حين أتاه، فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهه فقال تخشين أن أقتله، ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله، قالت والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيبة وكذلك أحوال غيره من الصحابة والصالحين كثير من مثل قصة القراء السبعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم إلى قبيلة من العرب ليعلموها القرآن فغدرت بهم وقتلتهم وكان من بينهم الصحابي الجليل حرام خالو أنس بن مالك رضي الله عنهما فلما شرعت في قتلهم قال بعضهم اللهم بلغ رسولك أنا قد لقيناك فرضينا عنك وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه فقال حرام فزد ورب الكعبة نعم هكذا كانوا يجدون الموت لحظة ذوقه رضا بالله وعن الله وفوزا أكيدا يقينا ولذلك قال أحد الصحابة وهو ياجه الموت في معركة أحد إني أجد ريح الجنة دهن أحد بل يصبح الموت في سبيل الحق لذة ومتعة روحية في حد ذاته يستحيلها العبد الناظر إلى حقيقته الغيبية ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقسما والذي نفسي بيده لو وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل والأمر ليس متعلقا بأحوال الاستشهاد في سبيل الله فقط كما هو ظاهر هذه الأمثلة ولكنه حال المؤمن الموقن بالله عموما الظان به خيرا في سائر عمله الصالح فقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم في رزاء العمال الصالحة دخول الجنة على ولوج باب الموت حتى لك أن الموت انما هو باب من أبواب الجنة قال مثلا من قرى آية الكرسي دبر كل صلاة مكت لم يمنعه من دخول الجنة إلا يموت هكذا ما كان للموت في عقيدة الإسلام أن يكون فوبيا تدمر الأعصاب وتحطم شخصية الإنسان وإنما هو لحظة من الجمال الروحي تدخل بالسرور على أهل الشوق والمحبة من الصديقين والشهداء والصالحين فأبشر أيها المؤمن الطيب إن الموت بشرى المشهد الرابع في جمالية الحياة الآخرة الحياة الآخرة هذا المقابل للحياة الدنيا فكلاهما حياة ولكن شتان شتان بين الماء الزلال والسراب الهارب بين الرمال فالحياة الآخرة وحدها هي الحياة وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون سورة العنكبوت الآية الرابعة والستون الحياة الآخرة جمال يمض بالجلال فهي تبدأ بتغيير أوضاع الكون وإعادة خلقه من جديد في عملية خلق إلهية عظيمة ذات وقع على النفس كبير يملأها رغبة ورهبة في سيرها الراحل إلى الله الملك العظيم عندما تقرأ آيات اليوم الآخر في القرآن ينبعث فيك الإحساس بالهول الكبير إزاء يوم القيامة وتنقضح الحركة الكبرى في يقينك موعدا عاما للقاء الله في اليوم الفصل فتشعر وكأن الأرض تحت قدميك ترج رجها وكأن الجبال تهب في الفضاء الواسع ريحا وغبارا والسماء تتواطيها بأفلاكها وكواكبها تهيئا لخلق كوني جديد. انظر إلى الجبال تهترئ صخورها فينسفها الله نسفا فترى الأرض قاعا فارغا ممتدا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ومد عينيك إلى الأفق وتمل ذرات الغبار الراحل إلى الله فقبل قليل بل قبل أقل من ومضة برق أو قبل أقل من لمحة عين كان جبالا راسيا ترسخت متانتها أوتادا عبر أزمنة جيولوجية شتى شيء رهيب لا ينوب عن تصوير رهبته إلا أن تراه حقا تكوين جديد يفصل بين عالمين أو قل بين نفختين ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون سورة الزمر الآية الثامنة والستون وترى بعينيك أهوال القيامة صعقا ونشورا فيزداد مقام الخوف والرجاء بذاتك توهجا وتتذلل بين يدي سيدك مرتلا آياته عبر شلال دمع متبتل منيب يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد سورة الحج الآية الأولى والثانية فيتجلى ربك للقضاء بين خلقه وما أدراك ما تجل الرب للقضاء أين الملوك والجبابرة وأين المردة والشياطين وأين الأنبياء والأتقياء وأين قوافل المستضعفين ثم أين أنت؟ أين ذلك كله؟ كانت الانفس بارزة لا يخفى على الله منها شيء وكانت الأبصار خاشعة إذن القلوب لدى الحناجر ما من حميم ولا شفيع يطاع سورة غافر الآية الثامنة عشر وتحل اللحظة الفاصلة بين الحق والباطل بجلالها وجمالها وينتظم الناس ليعرضوا على ربهم صفا ويقوم جبريل عليه السلام والملائكة أيضا صفا و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 سورة الزمر الآية التاسعة والستون فيتشكل الناس بعد ذلك فريقين كل فريق يمضي إلى عكس جهة الآخر أفواجا أفواجا فيفترق بافتراقهما مقام الخوف والرجاء إلى الأبد وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء سورة الزمر الآية الواحدة والسبعون وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. سورة الزمر الآية الثالثة والسبعون كانت الصورة تمر حيه بمقامك وأنت راحل عنك إلى حيث مشاهدها وكانت الجوانح يطفح لهيبها ببكاء عميق خوفا أن يزيغ البصر عن محراب القانتين فيرجك سؤال الملك الجبار لمن الملك اليوم سورة غافر الآية السادسة عشر وتمضي مع الترتيل الجميل مسلما لله الواحد القهار سورة غافر الآية السادسة عشر وللآخرة في ذوق العبد السالكي جمال آخر لو لم يكن من جمال الآخرة وجلالها إلا حقيقة الفصل بين الخلائق لكفى بها جمالا في الشعور والاعتقاد ألا ترى هذا التدفق البشرية في الحياة الدنيا وكيف يدوس بعضه بعضا في ظلمات من الظلم والطغيان كيف تمضي الحياة الظالمة مستقرة مطمئنة خلال قرون وقرون دون قصاص إنه سؤال كبير لمن تفكر الجزاء الأخروي ذلك الوعد الإلهي العظيم هو سر الأمل في الآخرة وسر الإخلاص في الأعمال هنا بهذه الدنيا وإن قسطا كبيرا من جمال الإيمان يرجع الفضل فيه إلى عقيدة الجزاء أساس الإيمان باليوم الآخر بهاء سمت الصالحين المشئ بالنور من العيون والكلمات وجمال العابدين الفواح بمسك المحبة وصفاء المؤمنين الراشح صدقا يشف من بين الجوانح كل ذلك مبعثة اليقين بالجزاء الأخروي فأكرم بها عقيدة تهب أصحابها مقامات الجمال في الدنيا والآخرة وما أضل المسلمون اليوم إلا بسبب ضمور هذا الشعور الأخروي في قلوبهم ومن طرائف ما أرويه في هذا السياق ما حدثنا به أحد أساتذتنا وهو فضيلة الأستاذ إحسان قاسم الصالحي قال كلفت وزارة التربية والتعليم ببلد عربي بعض الأساتذة الأفاضل بوضع كتاب في العقيدة يكون مقررا دراسيا للطلاب وعندما وعرضها أحدهم على الأستاذ احسان لمراجعته قال فلما تصفحت الكتاب وجدته قد احتوى على كل شيء في العقائد عدا ركن الإيمان باليوم الآخر فسألته عن سر غياب هذا الركن من المقرر فأجاب بأنه موجود فقلت له بل هو غير موجود فأخذ مني الكتاب وتصفحه ثم لم يجد له اثرا فأطرق ثم قال لقد نسيناه قال الأستاذ إحسان فكتب الفصل الخاص بعقيدة اليوم الآخر بعد ذلك تحت عنوان الركن الذي نسيناه وكان هذا العنوان عبارة في غاية الدلالة الموحية والتعبير الدقيق عن واقع الأمة اليوم هذه الأمة التي مزقتها الأهواء والأدواء إذ نسيت اليوم الآخر ومن جمال اليوم الآخر في وجدان المؤمنين أنه يوم موعد جميل موعد مع قافلة السالكين إلى الله عبر قافلة النور الضاربة في الزمان الغابر على امتداد تاريخ البشرية كله بدءا بأوا إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من الصالحين والصديقين والشهداء نوح وإبراهيم ولوط وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإسحاق ويونس وزكريا ويحيى ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والأنبياء كلهم ممن عرفت ولم تعرف حتى نبينا الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام رسل الأنبياء خاضوا معارك الحق في سبيل نشر النور وعانوا من عانة الجاهلية شدة وآلما فثبتوا وكانوا خير العابدين أنت هنا في اليوم الآخر تلقاهم جميعا يحملون معهم تفاصيل قصصهم الشيق الجميل وأنوار سيرهم الطاهر المتبتلة تعددت اللغات والقصد واحدة هذا هو الدين رب واحد وأمة واحدة فقد قال سبحانه في سورة الأنبياء بعد ذكر عدد منهم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون سورة الأنبياء الآية الواحدة والتسعون، هذا هو الأصل، ولكن الناس اختلفوا، قال عز وجل بعد ذلك مباشرة، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، سورة الأنبياء الآية الثانية والتسعون فجاء الإسلام بعد هذا الشتات والتفرق عبر السبل ونسخ الأديان السابقة كلها نسخة تصحيح وتأصيل لإرجاع جمال الدين الأوحد إلى الناس إن الدين عند الله الإسلام سوره ال عمران الايه التاسعة عشر. هذا هو الإسلام فيه جمال الاتباع للرسول محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وجمال الانتظام في سلك المحبين تحليقا في سماء الروح مع الطير الآئبه إلى الله فوحدة السير عبر التاريخ تملا القلب العابد انسا ونشاطا ولو كان يمشي في زمانه الغريب فردا ولليوم الاخر ايضا جمال الرحيل الى بلاد الله الخضراء جنة الرضوان هناك حيث تلقى محمدا وصحبه وقافلة الأحبة وللجنة في أخبار القرآن الكريم والسنة النبوية بهاء آخر لا تغني عنه كلمات عبد عاجز مثلي ولا تنوب عن عبارة الوحي فيه الفاظ مخلوق أسير التراب ولقد صور الله دخولها تصويرا فيه بهاء وجلال يأخذ بالألباب وتتعلق به القلوب فإذا هي تخفق شوقا إلى تلك اللحظة ذات الجمال والدلال قال تعالى وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبَةٌ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين سورة الزمر من الآية الثالثة إلى الخامسة والسبعون إن هذا المشهد المشرق لا يرسخ في ذاكرة العبد المحبة فيملأه شوقا إلى هذه اللحظة الكريمة من الذي لا يشتاق إلى اللحاق بموكب تحدوه الملائكة إلى جنة رضوان حيث النعيم المقيم والجماد المستديم خلود متجدد النعم والبهاء خلود لا يغيم ضحاه ولا يغبر سماه مشهد تميد أحواله بين ظلال الجنة وأنهارها وصحبة الملائكة وأنوارها وأنص الله ورضاه ولجمال الجنة في الحديث أوصاف أخرى تملأ القلب بهجة وسرورا قال عليه الصلاة والسلام الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلى الجنه وأوسطها وفوقه عرش الرحمن ومنها يتفجر أنهار الجنه فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، ذلك روح من أرواح البشارة، وعبير من أريج الحداء النبوي، عسى تسابق إلى مغفرة من ربك ورضوانه، يا أيها العبد الراغب في الخيرات والحسنات، فالجنة إذن منازل ومقامات، وإنها لدرجات على حسب العمل، وإن لذلك كله، بهاء آخر يملأ القلب خوفا الا يكون في الليين وإن لمشاهد الجمال هناك لذوقا تواقا إذا استقر كل عبد في مكانه بالجنة وتباعدت المنازل الدرية طبقات في سماء الله قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراؤون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابرة في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم فيا سرعة النبض بهذا القلب الكليل ويا لخوفه الا يكون من السابقين ثم إن في اليوم الآخر لموعدا آخر يملأه ضياء ونورا موعدا عامل له الأنبياء والصديقون وتعلق به المحبون أولا وآخر إنه رؤية الله الله ذي الجلال والجمال تقدس تعالى في صفات الكمال وتنزه سبحانه عن الشبيه والمثال رؤية يستمد منها العابدون جمالهم ويستدرون بها أنوارهم ويكتسبون من تجلياتها حياة الخالدين من الرب الأعلى واهب الحياة لمن شاء من العالمين سبحانه وتعالى في عليائه علوا كبيرا تقدست أسماؤه وتنزهت صفاته الرؤية السعيدة موعد للمحبين البررة الأخلاء الأوفياء الاصفياء قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات ليلة بدرية وافية صافية إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا ولرؤية الله اثر النور المتدفق على الوجوه المحبة وطيب المناسك النافح للأبدان وشذ الريحان السارب بين الأخصان ففي لقطة من لقطات التجليات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يلي إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فيها كثبان المسكة فتهب الريح الشمالي فتحث في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقولون لهم والله لقد استدتم حسنا وجمالا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سورة الحديد الآية الواحدة والعشرون وفي الجهة الأخرى أشياء أخرى نعوذ بجمال الله منها